يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَغُونُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ راقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ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 أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُمْ خُفَتًا مِنْ بَنِيُّ ثُمَّ كَانَ عَلَقَتًا فَقَلَقَ فَسَوَّى فَجَعْلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى